وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَانُونُ خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَا نِعْمَ دَارُ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 ذلك فعلى الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاو المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا طاوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين له الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إن ما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبغوا أنهم في ُ حَسَنَتَ وَلا جرون آخَِةِ أَكبرَر لَ كانَوا يعمون الذيينَ صَابَوا وَعَ رَِّهِم